إِن شَاءَ نَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا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 Vemen yezu minhumun amrına nuzquh min azabı alsağir. Yegmelo nlehu ma ysha'u min maharib ve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 فَلَمَّا قَرَتْ بَيِنَتِ الْجِنِّ أَلٰوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِسُوا ثِيَابَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ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 فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فاجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلِ دَعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 Yerlilerden, "Yerlilerden, diyorlar. "Yerlilerden, diyorlar. "Yerlilerden, diyorlar. "Yerlilerden, diyorlar.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 وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُوا الليل وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَهُ الْعَذَابِ وَجَعَلْنَا الْأَوْلَى لَفِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كانوا يعملون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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَوْهُمْ عَشَرَ مَا أَتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُ رُشْلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعْظُمُ بِواحِدَة